وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته وصلّم تسليم كثيرا أما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وصلنا وإياكم أيها الأحباب في هذه الدروس المتواصلة في شرح كتاب الأصول الثلاث عند القول في مفهومي العبادة، وهي المسألة التي بينها المؤلف رحمة حول ملة إبراهيم عليه السلام. حيث قال المؤلف عليه رحمة الله في هذه المسألة العظيمة وهي في غاية الأهمية. وينبغي أن نقف عندها كثيرا لأنها تضيّن لنا أهمية مفهوم العبادة تضيّن لنا أهمية مفهوم العبادة الصحيحة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع وأمرنا سبحانه وتعالى تقتدي بملة إبراهيم لأنها ملة التوحيد الخالص قال الله جل وعلا وأن اتبع ملة إغراهيم حنيفة وقال سبحانه وتعالى آمرا المؤمنين جميعا بأن يقتدوا بملة إغراهيم قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إغراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فهذه الملة التي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه الذين اتبعوه على دينه وعلى ملته هم أسوتنا في هذا الباب في باب التوحيد فأمر الله جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بملة إبراهيم فقال المؤلف اعلم رأشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فقال سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا ليعبدون ومعنى يعبدون أن يوحدوني وأعظم ما أمر الله جل وعلا به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل على ذلك قال الله جل وعلا واعبد الله ولا تشرك به شيء فهذه المسألة وقفنا عندها في درسين متواصلين وسنقف عندها في الدرس الثالث ونضيّن اختلاف الناس أيها الأحباب في فهم قضية العبادة الناس الذين خلقهم الله جل وعلا جميعا اختلفوا في مفهوم العبادة ومن الناس من أحل الحرام وحرم الحلال والناس اتبعوهم بذلك وهؤلاء تفهموا فهما خاطئا لمفهوم العبادة الله جل وعلا بين هذه المسألة في كتابه العزيز فانصرفت العبادة لغير الله جل وعلا من هذا الباب باب التشريع لغير دين الله جل وعلا ولغير كتابه ولغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به فالناس أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله والتحليل والتحريم عباد الله التحليل والتحريم مختص بالله جل وعلا ومختص برسوله صلى الله عليه وسلم فمن أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه فقد كفر لأنه جعل نفسه والعياذ بالله مشرعا من دون الله سبحانه وتعالى فالناس قد فهموا هذا الفهم الخاطئ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 عما يشركون، فسمّهم الله جل وعلا مشركين لأنهم صرفوا هذا النوع من العبادة لغيره جل وعلا، فأحلوا لهم الحرام، فتبعوهم، وحرموا عليهم الحلال، فتبعوهم، فأصبحوا مشرعين من دون الله. والمشرع من دون الله جل وعلا إله الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ماذا يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم فالله جل وعلا بين بأن المشرح هو الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى فمن اتخذ اتباعهم في تحريم ما في تحريم ما في تحريم ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله فقد عبدهم من دون الله جل وعلا ولذلك كما جاء في صنن الترمذي والبيهقي أن عدي ابن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي علق صليب من ذهب فاسمعوا لهذا الحديث وهو حديث صريح في معنى أو في مفهوم العبادة الصحيحة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي أطرح عنك هذا الوثن فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصليب وسن والوسن هو كل ما عبد من دون الله الوسن أيها الأحباب للبيان كل ما عبد من دون الله جل وعلا يسمى وسنا سواء كان المعبود صليبا أو كان حجرا أو كان وليا أو كان ملكا أو كان نبي من الأنبياء فيسمى وثن فإن فإنه قد اتخذ معبودا من دون الله سبحانه وتعالى فقال دع عنك هذا أو اطرع عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ يقول عدي وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أرضابا من دون الله إلى آخر الآية قال أي عدي أما إنهم قال لم يكونوا يعبدونهم انتبهوا كيف فهم الناس مفهوم العبادة قديما كيف فهموا العبادة قديما ويظن عدي أنهم عندما اتخذوهم مشرعين هل ليس بالعبادة يبين له المفهوم الصحيح للعبادة لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا ولكن كانوا ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا ماذا حرموا وفي رواية أخرى قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم قال فتلك عبادتهم إياهم هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فتلك عبادتهم إياهم هذه العبادة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أشمل وهي أوسع من أن تحصر العبادة فقط بالركوع أو السجود أو الصيام أو الحج أو ما أشبه ذلك فإنها اشمل واوسع من ان تحصر في جانب من جوانب العبادات اي في جانب الصلاة مثلا او في جانب الحج او في جانب الزكاة منما هي اشمل واوسع لان الله جل وعلا قال في كتابه العزيز قل صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل صلاتي ونسكي صلاتي المعلومة الصلاة المعلومة التي يصليها الإنسان لربه جل وعلا من قيام وركوع وسجود وإلى آخره من أركان وشروط الصلاة ونسكي أي ذبحي حين يذبح الإنسان لله جل وعلا قل صلاتي ونسكي ومحيائه الحياة كلها تكون لله جل وعلا فإنك ما خلقت إلا لله وسأبين إن شاء الله تعالى هذا المعنى لماذا أمرنا الله جل وعلا أو لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته لابد أن تفهم هذه المسألة على فهمها الصحيح ومن الناس أيها الأحباب من صرف كثيرا من صور العبادة التي هي التي هي لله جل وعلا صرفها لغير الله من الناس من صرف كثير من العبادات لغير الله جل وعلا فنضح لغير الله ونذر لغير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله وطاف بغير بيت الله والله جل وعلا يقول في كتاب العزيز قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله فمن صرف نوعا من أنواع العبادة التي أمرت بها أن تكون الله جل وعلا فلا شك أن هذا هو الشرك بعينه الذي بينه الله جل وعلا وسنبينه بإذنه سبحانه وتعالى في, في, في المستقبل بإذن الله جل وعلا والله جل وعلا قد بيّن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يعبد الله وحده لا شريك له قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وهذا هو الشاهد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فاذن ان من الناس من صرف هذه العبادات لغير الله جل وعلا وهذا مفهوم عند بعض الناس ان هذا الصرف يقوم ليس بشرك بل هو الشرك بعينه فالذبح والنذر والحلف بغير الله جل وعلا والاستعانة بغيره والاستغاثة بغيره والطواف بغير بيته لا شك أن هذا من الشرك وقد بين الله جل وعلا ذلك وسنبينه بإذن الله جل وعلا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الشامل للعبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعرضاه حين يقول له قال يا غلام إني أعلمك كلمات يا غلام إني أعلمك كلمات وأتمنى من الشيعة أن يسمعوا هذه الكلمات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عباس حبر هذه الأمة وبحرها حبر هذه الأمة عفواً وبحرها في العلم والتفسير والفقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام تعليما نبويا لمفهوم معنى العبادة ومعنى العقيدة الصحيحة ومعنى الاعتقاد بالله جل وعلا ومعنى الايمان بقضاء الله وقدره يا هلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألته فاسأل الله إذا سألت أي طلبت من دعاء وطلب فاسأل الله الله جل وعلا قريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد قال له عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم يعلمه الإيمان بقضاء الله وقدره قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فكتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف إذا هذا الفهم بارك الله فيكم بمعنى العبادة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الناس على خطأ واضح بأنهم صرفوا جل العبادات لغير الله جل وعلا كما كان عليه المشيكون الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان في عهد إبراهيم وكما كان في عهد نوح عليه الصلاة والسلام كيف صرفوا أولئك الناس العبادات للأولياء والصالحين وكما صرفوا للشمس والقمر والكواكب والنجوم وكما صرفوا للأصنام وغير ذلك الأنبياء والصالحين صرفوا لهم جل هذه العبادات التي هي حق الله جل وعلا صرفوها لغيره سبحانه وتعالى ومن الناس أي الأحباب من فهم العبادة فهما مبتورا Ura, يسود زيكم الله خير طيب صحيح أن يتطاعد زيكم الله خير شويل أنتم في خلال إذن أيها الأحباب أن مفهوم الناس لمفهوم العبادة انقسموا إلى أقسام كثيرة فمن الناس من اتخذ الأحبار والرهبان والعلماء وال, وال... فاتخذوهم من دون الله جل وعلا أرضابا فأحلوا لهم الحرام فاستحلوا وحرموا عليهم الحلال فحرموا فاتضعوهم الناس في ذلك واتخذوهم مشرعين من دون الله ومن الناس من صرف جل العبادات لغير الله جل وعلا بدل أن تصرف لله صرفوها لغير الله ومن الناس من فهم من فهم العبادة فهما مبتورا ناقصا لأنه صلى وصام وصام وحج وزكى ولكنه مجرد أن يخرج من أي عبادة من عبادات إلا وتجده يتغير هذا الإنسان إلى إنسان آخر ما أصبح عابدا لله أصبح عابدا لغير الله فيتعامل بالربا والزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنمنة وسوء الخلق يعني بعمومه يتعامل بهذا وكأنه العياذ بالله قد انفصله انفصالا كليا عن العبادات التي كان يعملها لا ان العبادات ايها الاحباب هي اوامر ونواهي كما انك عمرت بالصلاة والصيام والحج والزكاة هذه اوامر كذلك انت نهيت عن فعل الحرام من كذب وغيبة ونميمة وغير ذلك فهي اوام ونواهي افعل او لا تفعل فليس المقصود فقط ان تأتي بالامر وتنتهي عن او لا تنتهي عن الحرام وليس المقصود فقط ان تنتهي عن الحرام ولا تتيه الامر لا ان العبادة شاملة لهذا وهذا افعل او لا تفعل ولذلك من شروط اصول العبادة الخوف والرجاء أليس صحيح من شروط أصول العبادة الخوف والرجاء فإنك, فإنك أيها العبد تخاف من الله جل وعلا تعبده خوفا من عقابه الشديد الأمير الذي أعده الله جل وعلا للكافرين والفاسقين والفاجرين والمنافقين فلا بد أن تخاف من هذا العذاب تعبد الله جل وعلا بالخوف وكذلك بالرجاء لأن تعبد الله جل وعلا راجيا بما عنده من النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض التي أعدها الله جل وعلا للمتقين قال الله جل وعلا مولائك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راغبا ورهبا وكان لنا خاشعين يدعوننا راغبا أي بما عندنا من النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لعباده المتقين في جنة عرضه السماوات والأرض ورهبا بما أعده الله جل وعلا من عذاب أليم للكافرين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 والسؤال الذي نطرحه عليكم أيها الأحباب لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادةه لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بعبادته هذا السؤال لا بد له من جواب هذا السؤال لا بد له من جواب وجوابه واضح في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب أيها الأحباب لو تخلى جميع الخلق لو تخلى جميع الخلق في الكون كله عن عبادته سبحانه وتعالى فالله جل وعلا غني فهو ليس بحاجة إلينا الله جل وعلا غني عن كل خلقه فهو ليس بحاجة اليك ولا لي ولا اي ولا لأي احد من خلقه الله هو الغني بها الله أمر بها كالصلاة والصيام والحج والزكاة والال الخشوع وماذا بعد والنذر والتوكل والدعاء والرغبة والراهبة كل هذه الأنواع قد قد أمر الله جل وعلا بها أمر الله جل وعلا العباد أن ي أن أن بها وهذا الأمر يدل على حب الله جل وعلا لهذه الأشياء ونحن نتقرّب إلى الله جل وعلا بما يحبه أليس صحيح نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بما, إيش بما يحبه سبحانه وتعالى ولذلك عندما عرفنا العبادة قلنا هي اسم جامع إيش لكل ما يحبه الله ويرضاه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذا هذه الأنواع التي بينها الله جل وعلا في كتابه من ذهن ونذر وصلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وغير ذلك هذه عرفت انها عباده لان الله امر بها والله لا يأمر العباد الا بما هو خير لهم في دينهم ودنياهم ولا ينهى عن شيء عندما نهانا الله عن الزنا ونهانا على القتل ولهانا عن شرب الخمر، ونهانا عن أكل الخنزير، ونهانا عن الكلب والغيبة والنميمة. هذه فيها مبرر ولا ما فيها، فيها مبرر ولا ما فيها أيها الأحباب. هذا النهي عندما نهان الله جل وعلا عن عن هذه الأشياء فيها مبرر لنا ولا ما فيها فيها ما دام فيها مبرر إذا نحن أمبرر لنا. ولذلك هؤلاء أهل الخمور وأهل الزنا وأهل القتل وأهل الفجور، ها تجدهم والعياذ بالله من أقرب من من من أكثر الناس عندهم الجرائم وعندهم المشاكل وعندهم الحالة النفسية التي يتعرضون إليها، صح؟ ما هم السبب أنهم وقعوا بما حرم الله لأنهم ما أخذوا. ما أخذوا العياذ بالله ما أخذوا هذه الأوامر من الله ولم ينتهوا عما نهى الله عن فابتعدوا عن ابتعدوا عن ماذا عن ما هو نافع وأكوا بما هو مضر فوقعوا بالمضرة فوقعوا بهذه المضرة التي أدت بهم والعياذ بالله إلى قتل بعضهم لبعض وإلى سرق أموال بعضهم لبعض وإلى فجور بعضهم على بعض وإلى الظلم يبأ بعضهم يبأ لأنهم وقعوا بالحرام لأن الحرام هو مضرة لنا في ديننا ودنيانا إذا الأحباب بالعموم أن هذه أنواع العبادة أيها الأحباب حين أمرنا بها وبنى بها لأنها منفعة لنا في ديننا ودنيا ثم أن الله هو الذي أمر بها والله هو أعلم بخلقه منا سبحانه وتعالى هو أعلم بأنفسنا هو أعلم بكم جل وعلا يقول هو أعلم بكم هكذا هأنتم أعلم من الله الله هو أعلم بنا وما ينفعنا وهو أعلم بنا وما يضرنا فأمرنا ولهانا سبحانه وتعالى هذا المفهوم العام أيها الأحباب لمفهوم العبادة التي ينبغي أن نأخذها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هذا درس الأخير لمفهوم العبادة وسنشرع بإذن الله جل وعلا غدا سنشرع في أول المسائل لشرح أو بيان الأصول الثلاثة بيان الأصول الثلاثة لأن الكتاب هو اسمه الأصول الثلاث ولكن أخره المؤلف أخر هذه الأصول إلى آخر الكتاب فبين في أول الكتاب المسائل الأربعة وبينا في أول الكتاب المسائل الثلاثة وبين في أول الكتاب معنى الحنيفية وهي العبادة ثم الآن سنشرح بإذن الله جل وعلا وما بقي الكتاب هذا في آخر الكتاب بيان الأصول الثلاثة فإذا قيل لك ما الأصول الثلاث التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر المتن سوف نأخذه غدا بإذن الله جل وعلا هذا والله تعالى أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم إن كان من سؤال حول ما ذكرنا جزاكم الله خير نستمع إليكم ولكم اللاغط. بارك الله فيكم. منها مثلا من الكبائر على العبادة. يعني مثلا انقطع الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوت واضح بارك الله فيكم. واضح. سوت واضح بارك الله فيكم. الصوت واضح جزات من ذاك. وعبد الخطاب. يعني جزاك الله خير. أنا أكون عبد الخطاب مرتاح. وعبد الشيخ هنا عمر الله خير. يعني بارك الله فيك. هناك أسئلة بارك الله فيك نريد الإجابة عليها. بإذن الله سبحانه وتعالى من قبل الأخوة وياريت الأخوة الخاص مفتوح هم سنون لي أسئلتهم على الخاص جزاهم الله خيره خيبه لك الله شيخنا الطاضي لك الله بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تبع السؤال على التكست وأقرأه ولا كيف أخي أحمد كيف ترى السؤال؟ ولا طيب. هو السؤال ما يتيك على خاص ما طيب أيه السؤال الأخوة أيه. اللي عنده سؤال يرسله على الخاص عن طريق اخينا عراق ونصار السنة اللي عنده سؤال يرسل على الخاص عن طريق اخينا عراق ونصار السنة سواءكم الله خير وهو بدوره شاء الله تعالى يطرح السؤال عندك سلاء في عراق يعني ما مجرد عندك السلاء ولا ما في هل, يج هل يجو عندك السلاء طيب طيب اخونا اطلع سؤالك ايش هو السؤال بارك الله فيك يلا حكرا تأخير ان شاء الله هنا موجود؟ طيب نعم وصل السؤال يقول السائل هل المعاصي تؤثر على ايمان الشخص وهل شرب الخمر من الكبار؟ بلا شك ان المعاصي والذنوب مغاثر في نقصان ايمان الشخص وحيث ان الايمان عندنا اهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ويقص بالمعصية يزيد بالطاعة وينقصوا بالمعصية وضد الزيادة ماذا النقصان وضد النقصان الزيادة فإن الإيمان عندنا يزداد أليس صحيح الإيمان عندنا يزداد بالطاعات هذه الطاعات ذكرها الله جل وعلا بأنها تزيد في إيمان العبد يقول الله جل وعلا في اول سورة الانفال يقول جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون فهذه الزيادة واضحة في كتاب الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا كذلك الزيادة في سورة التوبة وهي زيادة واضحة وذكر في نفس الوقت النقصان ليهل الكفر والطغيان يقول الله جل وعلا وإذا ما أُزِل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستوشيرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون ومعنى هنا زادتهم رجسا إلى رجسهم أي نقص من إيمانهم فهنا زيادتهم لهذا الرجس على نقص الإيمان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 ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فهنا زادهم الله مرضا أي بمعنى نقص من إيمانهم فكلما ازداد طغيال الإنسان كلما ازداد كفره كلما ازداد مرضه في قلبه لا شك نقص إيمانه حتى يذوب هذا الإيمان في قلب الإنسان فيصبح بلا إيمان فالإيمان بد بالكملية فلا يبقى له اثر اذا كفر الانسان وارتد عن دين الله وقد يبقى هذا الايمان في قلب الانسان وتبقى عند الانسان بعض الطاعات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هنا المقصود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هنا ينتفي عنه, عنه الإيمان في حال الزنا فلا يجتمع إيمان بالله جل وعلا وحبه وزنا في نفس الوقت فيذهب عنه الإيمان في حال الزنا والشيطان قد سيطر عليه في هذه اللحظة ويرجع إليه الإيمان بعد أن يتوب وبعد أن يرجع طيب إذا ما تاب ورجع فقد يزداد هذا تزداد هذه المعصية ويزدادها الطغيان وقد يذهب الإيمان بالكلية بعد ذلك ويكفر الإنسان والعياذ بالله فإذن المعاصي لها أثر عظيم على قلب المؤمن لها أثر عظيم على قلب المؤمن تؤثر فيه لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يحرم من الرزق بالذنب الذي يصيبه إن العبد لا يحرم من الرزق بالذنب الذي يصيبه فإذا الإنسان أصيب بذنب ولهذا بالله قد يحرم من الرزق بسبب هذا الذنب الذي ارتكبه أن الزنا من الكبائر فنعم الزنا هو من الكبائر الذي قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويقول سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ويقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أي زنا وظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصر على ما فعلوا يعلمون والكبيرة قد بينها الإمام الذهبي عليه رحمة الله فقال كل ما كان لها حد في الدنيا الكبيرة كل ما كان لها حد في الدنيا أو عذاب تليم أو لعنة في الآخرة في كبيرة الكبيرة كل ما كان لها حد في الدنيا او إن لم يكن لها حد في الدنيا او يكن لها لعن او طرد من رحمة الله في الآخرة فهي كبيرة فهناك من الكبائر ليس لها حد في الدنيا هناك من الكبائر ليس لها حد في الدنيا يعني ما يطاب عليه الحد الانسان كآكل الربا مثلا ليس عليه حد انما ايش له عقاب شديد وعذاب اديم ايش في الاخره منعون ندعون هذا الإنسان الذي يأكل من ربا صح فهلي كبيرة نعم والله تعالى أعلم وأحكم لبيان هذا السؤال والله تعالى أعلم. سلام الله خير في شيء يا اخينا احمد؟ زك الله خير الصوت الطبع عندك ولا عندي؟ انا تركت اللغط تركت اللغط في شيء بعد؟ في سؤال اذا ما في حتى نفرج ان شاء الله يا الله خير أخي احمد تسمع يا اخ في صوت طيب في في سؤال في سؤال ولا ما في طيب جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك بارك الله فيكم معاني أعود لكم في وقت لا عثب الله جل وعلا